التسامح صفة عظيمة تدل على قوة النفس، فهو يساعد الإنسان على تجاوز الأخطاء والبدء من جديد دون حمل الحقد، الشخص المتسامح يعيش بسلام داخلي، ويقيم علاقات إنسانية صحية، كما أن التسامح يقلل من التوتر ويساعد على تقوية الروابط الاجتماعية، على النقيض، الغضب شعور طبيعي يظهر عند التعرض للظلم أو الإهانة. وقد يكون الغضب محفزا لاتخاذ موقف أو الدفاع عن النفس، لكنه إذا خرج عن السيطرة، فإنه يسبب مشكلات نفسية وجسدية، ويفسد العلاقات، الناس يختلفون في ردود أفعالهم، فبعضهم يغضب بسرعة، والبعض الآخر يتسامح بسهولة، ولكن في النهاية، التوازن هو الحل، فمن المهم أن يعبر الإنسان عن مشاعره دون أن يؤذي الآخرين، وأن يحاول التسامح متما كان ذلك ممكناً.